Book 2 Fear in Seventag أربعة وسبعون It's fra رجاء الشيء Can ye my heart a T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 Kan jy die foto's ontwikkel? Hel yomkino ka tazheer al soor, tahmeed al film? Hel yomkino ka tazheer al soor, tahmeed al film? Die foto's is op die kompak skyf. Al soor o mawjoudatun ala CD. Al soor mawjouda ala al CD. Die foto's is in die kamera. -so Al soar mawjoedaton fil kamera. Al soar mawjoedat fil Kan ie die oorloosie -so reg maak? Hel jom kinuka islah ossa'a? Hel jom kinuka Die glas is gebreek. الزجاج تالف <الزجاج تالف>, البطارية فارغة البطارية فارغة الزجاج تالف هل يمكنك كي هل يمكنك كوي القميص <الزجاج تالف> Kan jy die broek skoen maak? Hel jomkinoeke tandief ul kamies? Hel jomkinoeke ka tandief ul pantaloon? Kan jy die skoen reg maak? Hel jomkinoeke islah ul hida? Hel jomkinoeke islah ul hida? Het jy een aansteker? هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ هل معك كبريت او ولاعه؟ هل معك كبريت او ولاعه؟ هل عندك منفضه سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ روك إي سخارة؟ أتدخن السجار؟ أتدخن السجار؟ روك إي سخارة؟ أتدخن السجائر؟ أتدخن السجارة؟ روك إي بايب؟ أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟